بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع غامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه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 ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا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 ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولالك فأولا ثم أولالك فأولا أَيْحَبُ الْإِنسَانُ أَيْهِ يُتَرَكَ سُدَاءً أَلَمْ يَكُنُ طَفَّةً مِمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى